يعيبون الناس وشغلهم الشاغل هو العيب والنميمة والغيبة القرآن الكريم ذكر هؤلاء بثنائية ووصفهم بوصفين أساسين وهددهم بالويل والثبور وذلك في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة هذه الثنائية التي تجمع بين الهمز واللمز أو بين اللمز والهمز والويل تهديد ووعيد بالشر والعذاب والهلاك ويل لكل همزة لمزة فالسورة طالعنا بهذا التهديد والوعيد لكل من يتصف بهاتين الصفتين الذميمتين الهمز واللمز بل يكثر منهما إلى درجة أنه لا يعرف إلا الهمز واللمز لأن همزة ولمزة على وزن فعلة وهي صيغة مبالغة فهناك هامز وهماز وهمزة هماز مشاء بنميم والهمزة أشدها وذلك لأن الهمزة على وزن فعلة للدلالة على كثرة اتصاف الموصوف بالصفة نقرأ في سورة القلم هماز مشاء بنميم بينما نقرأ في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة فهو كثير الهمز كثير اللمز حتى صار ذلك عادة له وشاكلة لا تنفك عنه وديداً هذه وزن فعلة أو صيغة فعلة تكون حينما يكون هذا الأمر عند الإنسان ملكة وعادة لا تنفك عنه وشاكلة كما يعبر القرآن الكريم في صورة الإسراء قل كل يعمل على شاكلته الشاكلة هي الأخلاق التي تتشكل في داخل الشخصية بحيث لا يستطيع الإنسان الفكاك منها إذن الهمزة واللمزة آه هي آه التي آه تصل إلى مرحلة بحيث الإنسان يكون أكثر من هماز ولماز وإنما هو همزة يعني كله همزة ليل نهار همزة ولمزة كثير الهمز كثير اللمز حتى يصير ذلك عادة له وشاكل وملك لا يستطيع أن يتخلف عنها وقد اختلف المفسرون وأهل اللغة في التفريق بين الهمز واللمز وبين الهمز واللمز مع اتفاقهم على أصلهما بأنهما الأصل الأساس هو الكسر أو الطعن فالهمز هو كسر في اللغة واللمز كذلك كسر ولكن اختلفوا في طبيعة هذا الكسر بعضهم قال أن الهمز كسر في الغياب واللمز كسر في الحضور بعضهم قال بالعكس الهمز كسر في الحضور واللمز كسر في الغياب بعضهم قال الهمز كسر في القول وبينما اللمز كسر في الحركات إذن هناك تقريبا ثلاثة اتجاهات أساسية في التفريق بين الهمز واللمز في اللغة وبين الهمزة واللمزة وإن قال بعضهم طبعا بالترادف بين الهمزة واللمزة بعض علماء اللغة الزجاج وابن السكيت لم يفرقوا بين الهمز واللمز وبالتالي لم يفرقوا بين الهمز واللمزة طبعا نحن لا نوافق على الترادف في اللغة العربية أصلا ولا سيما في لغة القرآن ولا سيما إذا اجتمعت الكلمات في سياق واحد وفي جملة واحدة حتى أن الذين يقولون بالترادف قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع ما معنى ذلك يعني اللفظان إذا افترق اجتمع يعني ممكن أن حينما يفترق في السياق يجتمع في المعنى ولكن إذا اجتمع افترق يعني إذا اجتمع في جملة واحدة في كلمة واحدة في سياق واحد فإنهما يفترقان في المعنى ليس من المعقول أن الهمز واللمز هنا بمعنى واحد القرآن الكريم يقول ويل لكل همزة لمزة إذن هناك صفتان هناك أمران وليس امر واحد ولهذا قال الليث من اللغويين المعروفين الهمزة هو الذي يعيبك بوجهك واللمزة هو الذي يعيبك بالغيب انظر هذا الاتجاه الاتجاه الثاني الذي طرحناه أن الهمزة الذي يعيبك بحضورك بوجهك بينما اللمزة الذي يعيبك بالغيب وبعضهم قال العكس من ذلك قال الهمزة الذي يعيبك بالغيب واللمزة الذي يعيبك بحضورك وبوجهك في تفسير التبيان للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول الهمزة الكثير الطعن على غيره بغير حق العائب له بما ليس فيه عيب لجهله وسفهه وشدة اقدامه على مكاره غيره إذن هنا الشيخ الطوسي في تفسيره الرائع التبيان طبعا الشيخ الطوسي من مفسري القرن الخامس الهجري يقول الهمزة الكثير الطعن على غيره بغير حق الشرط أن يكون هذا الهمز لا يكون بحق يعني عيب ليس فيه يعني بهتان بمعنى أن يبهت الآخر هو يعيبه بما ليس فيه العائب له بما ليس فيه عيب لجهله وسفهه وشدة اقدامه على مكاره وغيره الخليل يقول اللمز في الوجه بكلام خفي والهمز في القفا انظر هنا الخليل الفراهيدي يرى أن الهمز في القفا يعني عند الغياب ولكن اللمس في الوجه بكلام خفي في لسان العرب رجل لمز يعيبك في وجهك ورجل همز يعيبك بالغيب انظر هذا اتجاه هو ذات اتجاه الخليل بحيث يعتبر أن الهمس في الغياب بمعنى الغيبة واللمز في الحضور بمعنى العيب بمعنى اللمز ولم يفرق كما قلنا الزجاج ولا ابن السكيت بين الهمز واللمز هناك اتجاه ثالث في التفريق بين الهمزة واللمزة أي بين الهمز واللمز وهذا الاتجاه يقول أن اللمز يكون بالحركات حركات العين مثلا اليد بحيث الإنسان يؤشر يعني إلى مثل واحد مثل أفرض سمين كثيرا يؤشر أو مثلا يؤشر على رأسه مثلا أنه خفيف العقل مثلا هذه الإشارات نجدها طبعا كثيرا قد تكون مع الأسف متداولة في المجتمع بعضهم قال هكذا قال أن اللمز هو أن تعيب الآخر بالحركات حركات اليد او حركات العين احيانا او حركات الراس والهمز بالكلام والحديث والقول في تفسير التحرير والتنوير آه هذا آه تفسير قيم لابن عاشور يقول همز وصف مشتق من الهمز وهو ان يعيب أحد احدا بالإشارة بالعين او بالشفت او بالراس بحضرته أو عند توليه ولومزة وصف المشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب إذن يختلف العلماء اللغة ويختلف المفسرون في تعريف أو في تشخيص الهمز واللمز وبالتالي الهمزة واللمزة إن تقارن الهمز مع اللمز أو اللمز مع الهمز عند هؤلاء فيه دلالة واضحة على أنهم يعيبون الآخرين ويسعون في الطعن بهم وبأعراضهم على أي حال سواء كانوا غائبين عنهم أم حاضرين وبكافة الوسائل بالكلام واليد والعين ما يدل على أن الهمزة اللمزة هو الذي لا يرى إلا نفسه وشخصة ولهذا جاء السياق واضحا في ذلك بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً قلنا إن هذه الثنائية ثنائيه الهمز واللمز أو اللمز والهمز او الهمز واللمز طبعا هنا قلنا آه هذا آه هذه الصيغه صيغه فعله هي من اقوى الصيغ البلاغية من أقوى التي فيها شدة بحيث هي أشد من هماز ولماز همزة لمزة يعني كله همز وكله لمز ليس له شغل إلا أن يعيب الآخرين في حضورهم أو في غيابهم على حسب الاختلاف المعنى بين الهمز واللمز وسياق القرآن واضح ويل لكل همزة لمزة لماذا هو مزل لمزة الذي جمع مالا وعدده كأن الآية الثانية هي تعليل للآية الأولى لماذا يعيب الناس لأنه أصبح آه لأنه آه صار غنيا وعنده أموال وثروة فهو ينظر إلى الآخرين نظرة استهزاء ونظرة استصغار دائما هؤلاء الذين يعني يملكون الأموال يحاولون أن ينظروا إلى الفقراء والمساكين نظرة ازدراء ونظرة استهزاء ونظرة استصغار ويل لكل همزة لمزة لماذا همزة؟ لمزة الذي جمع مالا وعدده طبعا هنا وعدده يعني كناية عن الحرص أنه يحرص كثيرا على هذا المال يأتي سؤال كذلك لماذا جمع مالا وعدده لماذا كل هذا التجميع كل هذا الحرص الآية الثالثة تجيب كأن الآية الثالثة هي علة للآية الثانية يحسب أن ماله أخلده يعني يحسب حسابا خاطئا بأن هذا المال هو مصدر الخلود مصدر العز مصدر الكرامة ولهذا الذي لا يملك المال هو تافه ومنبوذ أما الذي يملك المال هو المحترم هذا الحسبان الخاطئ يحسب أن ماله أخلده يقع فيه الكثير من الناس حينما يصبحون أغنياء وأصحاب ثروة فينظرون إلى الآخرين نظرة استهزاء وازدراء ولا سيما إلى الفقراء والمساكين والأيتام في المجتمع ويل لكل همزة اللمزة لماذا الذي جمع مالا وعدده لماذا جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد. هذا هو الحسبان الخاطئ وطبعا حينما نحن نستقرأ القرآن الكريم نجد الكثير من الظنون الخاطئة بعضهم يظن بأن الخلود في الملك بعضهم يظن أن الخلود في المال بعضهم يظن أن الخلود بما يمتلك من قوة ومن ثروة إذن القرآن الكريم بعد ذلك يضع هؤلاء يضع هذا الهمزة يضعه أمام الأمر الواقع يقول كلا لينبذن في الحطمه. انظر السورة الوحيدة التي عبرت عن النار بالحطمة هي سورة الهمزة لماذا؟ طبعا نستطيع نحن حينما نتدبر القرآن الكريم والسياق القرآني قد نصل إلى نتيجة كلا لينبذن في الحطمة لم تقل في النار لم تقل في جهنم لم تقل في الجحيم طبعا تعرفون وتعلمون أن أسماء النار عديدة في القرآن الكريم سعير سقر مثلا جهنم ولكن السورة الوحيدة المباركة التي عبرت عن جهنم وعن النار بالحطمة هي سورة الهمزة أه لماذا؟ أه طبعا واضح لأن عندنا قاعدة نحن في الجزاءات القرآنية أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس الذنب حينما ترى جزاء أنظر إلى الذنب فهناك انسجام بين الجزاء وبين الذنب ماذا كان ذنب؟ هؤلاء هو هو همزة لمزة يعني وقلنا أصل الهمز الكسر والتحطيم يحطم أعراض الناس يحطم آآ الآخرين آآ يحطم شخصياتهم طبعا جزاؤه التحطيم كذلك الذي يحطم الناس في الدنيا يحطم في الآخرة آآ الذي آآ يعني يمزق أعراض الآخرين يمزق هو في نار جهنم حتى الصيغة انظر الصيغة حطمة يعني كذلك جاءت على فعلة يعني كثيرة التحطيم هذه النار ليست فقط تحطم وإنما هي شديدة التحطيم لأنها تنسجم مع شدة الذنب وهو كان شديد التحطيم للآخرين فيحطم بشدة كذلك انظر همزة وزن فعلة لمزة وزن فعلة حطمة كذلك وزن فعلة مبالغة في التحطيم وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آه انظر آه هنا آه كلا لينبذن هنا جاء كلمة النبذ لماذا؟ يعني كذلك تنسجم معه لأنه كان يعتبر الناس منبوذين هو يتعامل معهم كمنبوذين كان يستعلي عليهم كان يتكبر عليهم ولهذا الجزاء من جنس الذنب ينبذ الذي ينبذ الناس في الدنيا ينبذ في الآخرة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لماذا الأفئدة لأن أساس الكبر وأساس الاستعلاء هو القلب القلوب هي أساس الكبر والاستعلاء لأن الشاكلة في القلب الملاكات تكون في القلب ملاكات الاستعلاء والاستكبار والاستخفاف وتظهر هذه الأمور على شكل حركات في العين أو حركات في الجسد أو أقوال في اللسان هذه الأقوال هي أدب بينما الملكات تعتبر أخلاق فرق بين الآداب والأخلاق الآداب هي أمور خارجية حركات جسدية بينما الأخلاق هي الشاكلات ان صح التعبير قلبية هي ملكات قلبية فالمتكبر في قلبه طبعا يظهر هذا التكبر على شكل حركات أو أقوال هذه الحركات هي معلولات وليست علة الكبر هو علة الكبر أن يكون أن يكون في القلب الأساس الكبر هو القلب ولهذا القرآن الكريم يقول نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة يعني تطلع على مركز الكبر ومركز الاستعلاء لهذا الإنسان الذي جعله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 من قال لك بأن هذه المرأة مثلا أنت أفضل منها الفقر المال ليس قيمة المال ليس قيمة الجمال ليس قيمة حقيقية هذه قيم مؤقتة القيم الحقيقية هي التقوى والعمل الصالح يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله اتقاكم. إذن التقوى يعني التقوى الحصانة مَنَ التقوى؟ التقوى يعني الوقاية من وقية يقي أصل التقوى حينما نريد أن نبحث في القاموس عن التقوى أو في معجم الفاضي القرآن لا نذهب إلى حرف التاء كما يذهب, مثل بعض يذهب إلى تقوى مثلا أو تقوى لا يذهب إلى حرف الواو حينما نريد أن نستخرج من المعاجم كلمة تقوى أو التقوى أو المتقين أن نجدها في حرف الواو بعد ذلك القاف يعني وقية يقي إذن التقوى هي الوقاية هي الحصانة قيمة الإنسان بما يمتلك من حصانة وقد ركز القرآن الكريم على الغيبة ونبذ هذه الصفة الذميمة أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه عن داود بن سرحان هذا من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد وعن الصادق عليه السلام الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يخاطب الرسول يا رسول الله وما الغيبة قال صلى الله عليه وآله وسلم ذكرك أخاك بما يكره قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به قال صلى الله عليه وآله اعلم يا أبا ذر أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اختبته وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهدته وفي الرواية ذاتها يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا قلت يا رسول الله ولماذاك؟ قال لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها نعوذ بالله من كل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية